بتق الله عز وجل فتقواه جوهر الصيام وفحواه ولبه ومغزاه يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون في نجوى عن الحياة النمطية الرتيبة ونأيٍ عن مألوف الزمان وتطابقه أناخت أمتنا الإسلامية مطاياها بين يدي شهرٍ عظيم وضيف مبجل كريم وإنا لنجُفُّ لأمتنا الإسلامية التهنئة الصادقة مضمَّخةً بالعبق الفواح مع الدعاء الخالص الملحاح أن يعيده الله عليها بالعز والنصر والاستقرار والوحدة والرخاء والازدهار هنيئا يا بني الإسلام طر فقد وصل المبارك بالعطاء فحيوا شهركم بجميل صوم فكم فرحت قلوب باللقاء إخوة الإسلام أمة الصيام والقيام ها هو الضيف الحبيب والشهر الزكي الرطيب قد غمر الكون بضيائه وعمر القلوب المعنات بحبه ببهائه وسنائه شهرٌ جرت بالطاعات أنهاره وتفتقت عن أكمام الخير والبر أزهاره والسمع المسلمون في لهيف شوقٍ لمقاصده وأسراره وأصاخوا في خشوع إلى مراميه المستكنة وأخباره تفيض أيامه بالقربات والسرور وتنير لياليه بالآيات المتلوات والنور موسم باركه الرحمن وخلده القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر ومرحبا بوحيد الدهر في الأجر شهر التراويح يا بشرى بطلعته فالكون من فرح قد فاح بالنشر الله أكبر يا لله شهر رمضان نفحة ربانية ومنحة إلهية تفعم حياة المسلمين بالذكر والقربات وفيه تلهج الألسن بعاطر التلاوات وتبهج الأنفس بأنداء الصيام وأنوار القيام إنه موسم الخير والعطاء ومناسبة الطهر والصفاء وفرصة البذل والنماء وظرف المحبة والمودة والإخاء وطريق البر والسعادة والهناء أطل سيد الشهور ليوقظ رواقد الخير في القلوب ويعطل روافد الحوب ومساقي الذنوب وفد ليرهف أحاسيس البر في الشعور ومعاني الإحسان وبسط الحبور فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب الله نفوس أهل التقى في حبكم غلقت وهزن الشوق شوق المصلح العلني نحب فيك قياما طاب مشربه نحب فيك جمال الذكر في الغسام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين في لياليه الزهر ليلة خير من ألف شهر الملائكة بالقانتين حافة والرحمات فيها تترى كافة في رمضان لا ترمق إلا الصوام والقوام في تبتل وابتهال ودموعهم من وقدة الضراعة في الهمال يرجون الكبير المتعال غفر الزلات ومحو الحوبات وكشف الكربات وإقالة العثرات والفوز بالجنات وهؤلاء يا لهنائهم كلما أبحروا في لجج الشهر المبارك كلما انغمروا في أثباج المنن الإلهية والألطاف الربانية فياليت شعري ما أعظمه من شهر اغدودقت فيه أصول المنن واخدودرت فيه قلوب النازعين إلى أزكى سنن نعم نعم يا رعاكم الله أتاكم شهر المرابح بظلاله ونواله وجماله وجلاله فهو أجل من أن تعد نفحاته وتحصى خيراته وتستقصى ثمراته إخوة الإيمان هذا شهر العتق من, الني من النيران والجود هذا إبان الترقي والصعود فيا خسارة أهل الرقود والصدود هذا زمان الإياب هذا مغتسل بارد وجراب رحمة من الكريم الوهاب فأسرعوا بالمتاب ولا تكونوا ممن أبى وخرج رمضان ونم ينالوا فيه الغفران والمنا يا أمة استقبلوا شهرا بروح تقى وتوبة الصدق فالتأخير إغواء رباه عفوا وتوفيقا ومغفرة وجُد بنصر فإن النصر علياء أيها المؤمنون أيها المسلمون الصائمون القائمون ولم يقف الشارع الحكيم ولم يقف الشارع الحكيم عند مظاهر الصوم وصوره من الإمساك عن تناول المباحات والطيبات فحسب بل إنما عمد إلى الروح وما أكنت من رعونات كي يرقيها وصمد إلى النفس وما اعتلقت من أشر وبطر لينقيها وشخص إلى الجوارح وما من آثام ليزكيها وإلى المدارك والحواس وما من أوزار فيجليها في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله إني صائم وفي نهي شديد يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالصيام يا إخوة الإيمان ترسل للمسلم من الخطايا والأوزار ولأمة دون التلطخ بالأدران والأكدار وجنة واقية من له بئنار يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولكن هل يتحقق ذلك بصوم زرافات وفئام من الناس عن المباحات والطعام كلا إنما بصوم جوارح عن الموبقات والفوادح وعفة اللسان عن اللغو والهذيان وحفظ الكلام عن الكلام وغض البصر عن الحرام وكبح وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام وبسط ندى الكف والتورع عن الأذى والكف والضراعة إلى الله بقلوب وجلة نقية وطويات على صادق التوبة والإخلاص والتوحيد والسنة مطوية وهل كفاء ذلك كله إلا المنازل العلى في جنات النعيم فيا طوبى يا طوبى للصائمين القائمين يا صائما ترك الطعام تعففا أضحى رفيق الجوع واللأواء أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الله أكبر يا له من خير عميم ونعيم مقيم من رب الرحيم ومولا حليم كريم ولكن الأسى لا يستعر في الأحناء من أقوام لم يراقب الديان فشرخوا حرمة رمضان وسام النفس والجوارح في حسك المنكرات والعصيان عبا من القنوات الخليعة وفضائيات الرذيلة الفضيعة التي لا تضري شرة قرصنتها للفضيلة والقيم النبيلة إلا في رمضان درة الزمان فالله المستعان لقد ارتكسوا في المآثم والمهالك وأحال الليالي الغر حوالك وأقوام لا يجعلون التصون والفضيلة ملاكهم قد عجلوا هلاكهم فأنا وكيف ومتى يستفيق هؤلاء من رقدتهم وينهضون من خدرهم وكبوتهم وهذا شهر النفحات والهدايات والبطولات بين أيدينا يقودون إلى السؤدد والعلياء وإلى المؤتمنين على وسائل الإعلام اتقوا الله في شهر القرآن راقبوا الله في أمة الصيام والقيام وإلى الأخوات المسلمات إن الصيام يؤدب على الخير والفضيلة والحياء ويسلك بالمرأة مسالك العفاف والحشمة فاتقين الله أيتها المسلمات وتحلينا بالحجاب والعفاف والحشمة واحذرنا التبرج والسفور والاختلاط المحرم والله المسؤول والله المسؤول بمنه وكرمه أن يبارك لنا في شهر رمضان وأن علينا جميعا فيه بالعتق من النيران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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم فاستغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام وقاية من الآثام وجنة ومعراجا موصلا إلى الربوان والجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد ومئنه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أعظم رحمة وأكرم منه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه دعاة الكتاب وحمات السنة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وزكوا أعمالكم وأقوالكم في شهر القرآن بالصدق والإخلاص واغتنموا أوقاتكم الشريفة في شهر الاختصاص قبل أن يؤخذ بالنواص ولا تحيين مناص أمة الإسلام ومع الإطلالة المباركة لشهر البطولات والأمجاد والعزة الراسخة الأوتاد إلا أن أمةنا الإسلامية لا تزال في تفرق وشتات وتناثر وببتات بل ومع لووعة الأساء بل ومع اللووعة والأساء تفاق تخاقمة قضيةها وما واشتد نزف جراحها وتأبت عن مداويها وتكالب عليها الظلام من سائر نواحيها فههم هم في الأرض المباركة فلسطين وما يعانون من في الصهاينة المعتدين وفي آراكان يستقبلون شهر القرآن بالإبادة والتشريب والضغيان والتهجير من قبل العدو الغاشم وإننا لنثمن ونبارك كل الجهود الداخلية والخارجية لنصرتهم وحل قضايتهم وحل قضيتهم وها هي سورية الجريحة, الجريحة وحمص الصمود والإقدام تسام التقتيل والإجرام والحصار والرزايا العظام من قبل جحافل البطش والاستبداد وكواسر الطغيان والإفساد في أبشع انتهاك للحقوق الإنسانية وأوضع انتهاك للأعراف الدولية والأخلاقيات الحربية وفي منع أرعى لدخول المساعدات الإغاثية والدوائية وهنا باسم الصائمين القائمين مناشدة حراء لوقف جميع أنواع الإبادة والتدبير حيال الشعب السوري الأبي مع التنادي الفوري العاجل للسماح بدخول المعونات الإغاثية والإنسانية وخصوصا مع استهلال شهر رمضان المبارك وما يلاقون من شدة وعوز ولأواء وإخوة الدين في الأمصار يمحقهم بطش الضغاة على مرءا من الأمم والمسلمون على شعب ممزقة الله أكبر كم في النفس من ألمي ولكن الله ناصر أولياءه ومتبر أعداءه وعدا حقا وإن طالت دجا زمنا وكذا المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر الكنانة الحبيبة مما يقتضي مزيد الحكمة والتعقل ونفاد البصيرة حفظا لأمن البلاد والعباد ومقدرات الوطن ومكتسباته مع التحذير أيما تحذير من إراقة الدماء الفداح وإزهاق الأنفس والأرواح في هذا الشهر العظيم يا إخوة الإسلام يندب اللهج بالدعوات الطيبات في شهر النفحات فارفعوا أكف الضراعة لكم ولأهليكم وأمتكم وألح على المولى سبحانه بالدعاء وارفعوا إليه الشكوى والنداء أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمشردين والمنكوبين والمأسورين والمحاصرين والمضطهدين في كل مكان وأن يفرج كروبهم وهمومهم ويكشف شدائدهم وغمومهم إنه سميع موجيب أيها المسلمون أيها الإخوة قاصد بيت الله الحرام ومن القرارات الرشيدة المقاصدية السديدة التي اتخذتها ولايتنا العتيدة والتي تحقق أرجى المصالح وأعلاها للأمة الإسلامية وما تفرضه الضرورة الشرعية لا سيما في الحرمين الشريفين ومع كثرة أعداد المعتمرين والزائرين ذلك القرار الحكيم في تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين والتقليل من المجيء للحرم الشريف لمدة زمنية مؤقتة حتى اكتمال مشروع توسعة المطاف وذلك حرصا على أمن المعتمرين والزائرين وسلامتهم وعونا لهم على الطمأنينة في عبادتهم وطاعتهم أن تشاب بالمشقة والزحام وإسهاما في إنهاء المشروع على أكمل الوجوه وبأرقى الخدمات وأفضل التسهيلات التي تحقق مآلات النفع العظيم من السعة والتيسير على قاصر بيت الله الحرام مما يتطلب تعاون المسلمين والمعتمرين والزائرين وتفهمهم لطبيعة هذه المرحلة الإنشائية المؤقتة مؤملين التفاعل والتجاوب مع هذا القرار الحكيم لتحقيق أمن المعتمرين وسلامتهم بارك الله في الجهود وحقق أسمى الأماني وأنبل القصود هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأنام خير من صلى وصام وتهجد لله وقام كما أمركم بذلك ربكم الملك العلام فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والمفسدين وسائر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة المسلمين لتحكيم شرعه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح حال إخواننا في سوريا وفي بلاد الشام اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم احق اندماهم اللهم احق اندماهم اللهم وفك حصارهم اللهم اشف مرضاه وعافي مبتلاهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم. فانصرهم يا ناصر المستضعفين يا ولي المؤمنين اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براث الصهائنة المعتدين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لإخواننا في آراكان اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر الكنانة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احق دماءهم وابسط أمنهم وأمانهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق هذه البلاد وأدم أمنها واستقرارها وعقيدتها وقيادتها وسائر بلاد المسلمين اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره جزاء ما قدموا للمعتمرين والزائرين اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة شؤون الحرمين الشريفين اللهم وفق رجال أمننا القائمين بخدمة المعتمرين والزائرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبول السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الجنة وما قَرَّبَ إِليها من قولٍ وعمل ونعوذُ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل اللهم أعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا ورقاب الله آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار لرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 أشهد أن لا إله إلا الله اللہ ان محمد رسول اللہ حیال سور حیا کدلا کج کام چور اللہ وقر وقر سووا صفوفكم وان تسويه الصفوف من تمام الصلاه الله اكبر <تصفيق> الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين.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 اللہ علی من حمیدہ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 صل لي لربك وانحر ان شانئك هو الابد الله اكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعود إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانح لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كما نعمت علينا ببلوغ هذه الأيام الأولى من الشهر المبارك الفضيل فاتمم علينا نعمائك وبلغنا ما تبقى منها وإن فيها على طاعتك وحسن عبادتك وهكذا أيها الأخوة في الله قضية شعائر صلاة الجمعة من بحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة اللهم تقبل منا إنك أنت السمي والعليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وصلح لنا ذرياتنا وبارك لنا فيما عطيتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا اللهم أشفي مرضانا اللهم أشفي والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لهم شفاء لا يغادر سقما شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين وهكذا أيها الأخوة في الله نصل معكم إلى ختام هذا النقل الذي كنا معكم من خلاله في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة لنقل صلاة الجمعة لهذا اليوم الثالث من شهر رمضان لعام 1434 للحجرة وقد كان معكم من الزملاء في النقل من الصوت عبد المعين بقاوي ومحمد عيد وعاطف الميمني وعوض الإقباري وأنس سماري وناصر الدوسري وقد أخرج لكم هذا النقل على الهواء الزميل أحمد علي اليماني وهذه تحية من محديثكم من أمام الكعبة المشرفة الغراء سعد زهير الشمراني الذي يودعكم ويسأل الله سطرا وعقوا وعافية وعفرانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اُنِيَا كُوَاجِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ويبشر وَيُبَشِّرَ الْ المُؤمِنين الذيينَ يَعْمَلونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُم أَجرًا الحَسَنَا مَا كِثينَ فيِيهِ أَبدَا وَيذِر الذيينَ قَاُ التَّخَذَ اللهَّهُ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 ثمَُّ بَثْنَاهُ لِنَعلمَ أَُّ الْحِزبَينِ أَحْصالِ مَا لَ بِثُ أَمَدَ نَحْن نَقُصّ عَلَكَ نَبَأهُ بالِالحََّّ إِهُ فتيَةٌ آمَنوا بِرَبّهِم وَزِدَنَاهُ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلوبِهِم إذ ق قاموا فَقَالُوا رَبّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا ه أُلَا إقَوْونَ التَّخَذُ مِ دُِهِ آلِهَةَ اللَل يَأتُونَ عَلَيْهِ بِسُطان بَين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 لَوِ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَشَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 لَيَأْتِيَنَّ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا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 امْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كلبهم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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا